بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسراب بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أسراب من المسجد إلى المسجد الذي من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى, إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخلوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إن إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد الندى الأرض مرة لا تفسد الندى في الأرض مرة ولا تعلم علم كبير فإذا جاءنا أوعدوهما بعثنا عليكم عبادا لآلاء بأس شديد فجاسوا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 فَإِذَا قَالَ أَوَاعْدُ الْآخِرَةَ لِيَسُوُو جُهَّهُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَمْ وَلَمْ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 ويدعو الإنسان بالشردعاء وبالخير، وكان الإنسان عدولاً، وجعلنا الليل والنها رأيتين فمحنا آية الليل، فمحنا آيَةَ الليل، وجعلنا آية النها لنبصراً لتبتاه.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 عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد موح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد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 فَأُنَاكِ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورٌ كُلَّنُ مِنْ دُهَانِ أُنَا وَهَاؤُنَا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُورًا أُنْظُرْ كَيْفَ تَتَبَّلَنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلا أن آخرة تقع مذموما مخولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبدل تبذيرا إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربي كفورا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 ليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا من آفرت القات جهنم مملو من أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن لينذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلية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 قُلِدْ عَالَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبٍ وَيَرْجُونَ رَحْمَةً وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْزُورً وَإِنْ مِنْ قَرِيَةٍ إلَّا لَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ أَوْمِنْ قِيَامَتِهَا أَوْ مُعْلِبُهَا أَوْ مُعْلِبُهَا عَذَابٌ شَدِيدٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إلَّا أَنْ كَلَبَ بِهَا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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ أُرِيتَ مَنْ خَلَقْتَ تَحْتَ يَدَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إنا غرورا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 فَإِن مَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يُخْسِفَ بِكُم جَانِبًا الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَتُمُّوا لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِتَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا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 يوم ندعو كل أولاس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولوائك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا يفتنونك عن الذين أوحينا إليك لتفترى علينا غيرًا وإذا لدخلوك قليلا ولو لا أن تبتنا كنا قد كتبت أكنر إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَةً إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قد أرسلنا قَبْلَكَ مَرُوا فَنَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجر بالنافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهنقا وننذي من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 ولئن شئنا لنتهبن بالنبي أوحينا إليك ثم لا تجد ثم لا تجد لك بعلينا وتيلا إلا رحمة من ربك إن فضلك عليك كبيرة قل إني جمعت الإنس والجن على أن لا يأتون بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرات.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 فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من ذخرف أو ترقى في السماء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 قُل لَّوْ كَانَتِ الْأَرْضُ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم, لنزلنا عليهم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَفَسَدَتْ بِهِ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعَهْدِهِ حَفِيًّا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ أَمِنٌ ذُو لِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهِمْ عُمْيَ وَبُكْمَ وَصُمْمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِلْنَةٌ سَعِيرَ ذَلِكَ جَزَاؤُنَّ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنَا وَقَالُوا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 فقال له في العون إني لأضنك يا موسى مسبورة قال لقد علمت ما أنزلها أولئك إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأضنك يا فرعون مسبورة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 بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه, ونزلناه تنزيلا قل آمنوا بني أو لا تؤمنوا إن الذين روتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يُتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعونا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا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 وكبروا تكبيرا